ان الله من السماء رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ويل لكل افاكه اثيم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 حيأهم وماماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إلَاهُ هَوَاهُ وَأَضَلْهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ؟ فَمَن يَهْتِي هِمْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَياةٌ الدُّنْيا نَموتُ وَنَحيا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهرُ وَمَا لَهُ بِذَالكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنا بِيناتٍ مَا كَانَ حُجَتَهُمْ مَا كَانَ حُجَتَهُ إلا أن قالوا أتوبى آبائنا إن كنتم صادقين قل لله يحيكم ثم يموتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 بالحق إن كنا نستنصخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنصخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فيدخلهم ربهم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 أفلم تكن آياتي تُتلى عليكم فاستكبرتم وكونتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن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 in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 Rabb al-samaوات و Rabb al-arḍ Rabb al-alamin, walahul-kibriyyaufil-samaوات wal-arḍ, walahul-kibriyyaufil-samaوات